نُبِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَو分别 الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتِ قَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ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 قال فعلتها اذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 فأت به إن كنت من الصالقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم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 وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السِّحْرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَأَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَانِبِينَ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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن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 فلما ترى الجمعان قال أَصْحَابُ موسى إِنَّا لمدركون قال كلا إِنَّ معي ربي سيهدين فأوحينا إِلَى موسى أَنِ اضرب عصاك البحر فانفلقا فَثَلَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ الله إن كنا لفي ضلال مبين إذن سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون